والعديات ضبحا، فالموريات قد حا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقع، فوسطن به جمع، إن الإنسان لربه لكنود، وإن شهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ ربهم بهم يومئذ لخبير